بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِينَ هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كل ما سيعلمون ثم ما سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقَ أَنَاسًا أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شدادا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُصْطَرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا تَصْنِكَانَ مِنْ قَتا يَوْمَئِذٍ تَخْفِصُ السُّورُ فَتَحْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السماء فَكَانَتْ أَنْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إن نجاهم لم كان اسم رب صاد يقاولنا ابا لا لا يذوقون فينا ضضًا ولا شرابًا إلا طميمًا ورسصافًا جزاء أمثالك إنهم كانوا لا يرجون خفابًا وَتَنَزَّلُ بِآيَاتِنَا الذِّكْرَ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَاء القاوا اعناداس وكواعب اسرابا وكاسا ذها لا يسمعون فيها لغوا ولا كيابا جئا ام ربك عطا امحسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أُذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اسْتَقَامَ إِلَىٰ رَبِّهِ مآبًا إِنَّ ثُمَّ غَدًا لِلْفَرِئِزَايَ أُمَيَّمُ الْمَرْءِ مَا قَدَّمَتْ يَدًا يَوْمَ يُظْهَرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ وَيَقُولُ